بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاده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 فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد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 وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلَّا بل تُكْرِمُونَ الْيَتِيمُ وَلَا تَحَابُّوا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 وجاء ربك والملك صفّا صفّا وجاء يوم إذن بجهنم يوم إذن يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي في يوم إذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد